وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف إلا منا منا وعمل الصالح إلا منا منا وعمل صَالِحًا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرف آمنون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَضَلَّهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ